أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِي وَلَا تنهرهما وقول لهما قولا كريما وخفظ لهما جناح ذل من الرحم وخفظ لهما جناح ذل من الرحم وقل رب رحمهما كما رب ياني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 ولا تجعل يدك مغنوله الى عنقك ولا تبسط سوطك كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هو كان بعباده خبيرا.